قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنثاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيَاتٍ بينات فاسأل بني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 وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَونُ مَثْبُوراً فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزْهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمْعَهُ جَمِيعاً وَقُلْ لَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسْرَائِيلَ إِشْكُلُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَأَوَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلَا أَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا ما فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بِهِمْ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إلا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَأْخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمُ إلَّا بِيُوْمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبِلُ وَهُمُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلٍ وَإِنَّا لَجَاعِلُ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ وَلَّوْا فَتَيَاتٌ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آه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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا منوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم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 لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأنتم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 الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوم لو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها أزكى طعاما فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف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 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار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 وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَدْرِصُهُ وَأَسْمَعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاذْكُرْ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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَ نَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنَّا لا نضيع أَجْرَ من أَحْسَنَ عملاً أُولَئِكَ لهم جنات عدن تجري من تحتهم الْأَنْهَارُ يحلون فيها يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما انه انت تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي ولا خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سويك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يتياني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيداً زلقاً ويصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع له طلبها.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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وذريته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 ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار رفضن أنهم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 اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا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 وَمَا نَهْلُمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إنا جعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا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 أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو امضي حقبا فلم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 قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا وعتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا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 حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكيه قال said, Have you killed a soul without a soul? صدق الله العظيم